بوك تو بديهيدو سبعة عشر سبعة عشر انتي چطو في البيت في البيت ما يلو يكد وندي هنا بيتنا هنا بيتنا كعبو پیناوندی فوق يوجد السقف فوق يوجد السقف ادگو متم کیندوندی تحت يوجد القبو انت وینکا واک توتاوندی توجد حديقه خلف المنزل توجد حديقه خلف المنزل انت منذ ويدي لدو لا يوجد شارع امام المنزل لا يوجد شارع امام المنزل انت بكنا شتلو اوناي توجد اشجار بجوار المنزل توجد اشجار بجوار المنزل నా అపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఉంది హునా ఒంట స్నా మరియు పడగటీ وغرفه النوم هناك غرفه المعيشه وغرفه النوم منذ طلوع موسي عندي باب المنزل مغلق باب المنزل مغلق كاني كيتكيلو ترجيوناي لكن النوافذ مفتوحه لكن النوافذ مفتوحه ఈ రోజు వేడిగా ఉంది. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. మేము లివింగ్ రూమ్ కి వెళ్తున్నాము. نذهب الان الى غرفه المعيشه. نذهب الان الى غرفه المعيشه. అక్కడ ఒక సోఫా మరియు ఒక కుర్చీ ఉన్నాయి. هناك يوجد صوفا وكنبه هناك يوجد صوفا وكنبه دايتشي كورتشوندي تفضل واجلس تفضل واجلس اكدنا كمبيوتر عندي هناك يوجد كمبيوتري هناك يوجد كمبيوتري اكدنا ستيريو عندي هناك جهازي استيريو هناك جهازي الستيريو تي في سيت سرقتدي التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما